בוק טו ארבע ארבעה בבית הספר פי אלמדרסה פי אלמדרסה היכן אנחנו? אינה אנחנו? אינה אנחנו? אינה نح اف نح المدة نحن في المدة نح ع صف يد. هؤلاء هم التلاميذ هذه هي المعلمة, هذه هي المعلمة. هذا, هو الفصل. هذا هو الفصل ما أنحن عصيم؟ ماذا نعمل؟ מה זה נעמל? אנחנו לומדים. נחנו נתעלם. נחנו נתעלם. אנחנו לומדים שפה. נחנו נתעלם ולורה. נחנו נתעלם לורה. אני לומד אנגלית. الإنجليز انا علم الإنجليزية التدفر أنت تعلم الإسبانيا أن تعلم الأسبانيا هولومدمانيت هو يتعلم الألمانيا علم الألمانية؟ نحن لم صرف نحن نتعلم الفنسية أن تعلم نح نتعلم الفنسية لملك أن تعلم الإطاليا أن تعلم الإيطالية علم حكم تعلم الوسية يعلم الوسمد تعلم الغات شي م تعلم الغات شي م نحن غم لهين نحن نريد أن نفهم الناس نحن نريد أن نفهم الناس نحنم للصحياح إم أن الشم نريد أن تكلم مع الناس نريد أن تكلم مع الناس.